وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والاخره ويسالك اصحابك ايها النبي عن قيامهم بالولايه على اليتامى كيف يتصرفون في التعامل معهم وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكن؟ قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم باصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وأعظم أجرا وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من حفظ أموالهم عليهم وان تشاركوهم بضم ما لهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك فهم اخوانكم في الدين والإخوة امر عظيم والإخوة يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على شؤون بعض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 حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه نعم ولا تنكشف المشركات حتى يؤمن ولا أماة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبت ولا تنكشف المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تتزوج أيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام ولا امراه مملوكه مؤمنه بالله ورسوله خير من امراه حره تعبد الاوثان ولو اعجبتكم بجمالها ومالها ولا تزوج المسلمات رجالا مشركين ولا عبد مملوك مؤمن بالله وبرسوله خير من حر مشرك ولو اعجبكم اولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء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 أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من الاخطار الدنيوية وإنما هي من الشقاء الأبدي ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطه كل مشرك ومبتدع لأنه إذا لم يجد التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجرد من باب أولى ولا فيما الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم وهذه الدنيا فيها تنبيه ربنا جل جلاله نبهنا وهذه الآية نبهتنا على ما يحصل في الدنيا من أحوال الناس لأجل أن يكون المؤمن حذرا عما يضره في الآخرة وأن لا يحوم حول الحمى كما جاء في حديث النعمان بن بشير في بالنهي عن المشتبهات ويحذر يحذر ربنا المؤمن أن يحذر نفسه ويحذر الشيطان فهما يعاونان على النار نعم ويسالونك عن المحيط قل هو ادم فاعتزل النساء في المحيط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 الحيض أذن للرجل والمرأة فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل فإذا انقطع وتطهرن فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم طاهرات في قبلهن إن الله يحب المكسرين من التوبة من المعاصي المبالغين في الطهارة من الأخوات، وفي قوله تعالى إن الله يحب التوابين تأنيس لقلوب المتحطجين من معاوده الذنب فالإنسان أحيانا يقع في الذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب فحتى لا يتحرج فعليت أن تتوب إلى الله كلما وقعت بذنب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد كالارض التي تخرج اقتمار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 واعلموا انكم ملاقوه يوم القيامه واقفون بين يديه ومجازيكم على اعمالكم أيها النبي ومجازيكم على اعمالكم وبشر ايها النبي المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر الى وجهه الكريم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا اسم الله حجة مانعة لحلفكم به من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم والله سميع لأقوالكم عليم بافعالكم وسيجازيكم عليها وفي هذه الايه الكريمة ولا تجعل الله عرضه لايمانكم لا تستف لا تستكثروا اليمين بالله فإن, فإنه فانه اهي بالقلوب عدم الاستكثار اهي بالقلوب واحفظوا ايمانكم رب لا يقول واحفظوا أيمانكم ففيه نهي عن الاكثار من اليمين وربنا قال ولا تضع كل حلال المهين فالذي يكثر من الحلف الذي مهينا في نفسه يظن أن المقابل لا يصدقه أما فوائد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان دلت الآية على الشراط الولي عند عقد النكاح لأن الله خاطب الأولياء لما نهى عن تزويج المشركين النهي أن يجامع الرجل امراته وهي حتى تطهر وتغتسل وأما دون الجماع فلا ينهى الرجل عنهم حث الشريعه على الطهارة الحسية من النجازة والأخذار والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها ونقول لك أكرم يتيما واسع في شفالته وكن لليتيم كالأب الرحيم دعاه الخير ودعاه الشر في كل زمان ومكان ابتلاء واختبار للآخرين فعلينا أن نعلم هذا الاختبار وأن نقرب من الخير وأن نبتعد عن الشر جدد وضوءك كلما توضأت وصليت وسمحت لك فرصه بتجديد الوضوء جدد وضوءك لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كلما وقعت في ذنب من الذنوب طب الى الله تعالى فإن الله يحب التوابين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته